مَن كَ يَرْْجُ لِقَ اللهَّهِ فَإِن أَجَل اللهَّهِ لآد وَهُوَ السَّمعُ الَّالم وَمَنْ جَهَد فَإِن ماَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِ إِ اللهَّهَ لَغَنِيٌ عَن الْ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 وَلَْسَ اللَّهُ بِأَلَمَ بِمَا فِي ي صُدُور الْ العالملَمين وَلَا يَعْلَمََّ اللَّهُ الذيَّذينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمََّمُنَافِقين وَقَالَ الذيينَ كَفَرون الذيينَ آمَنُ التَّبِعوا سَبِيلَنَا وَالْنَحمِ الْخَطَايَكُمْ وَمَاهُم بِحامِلِينَ مِنْ خَطَايَهُم شيء انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالون يوم القيامه عما كانوا يفترون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فنابث فيهم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 زِينَةٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِي أُولَئِكَ يَأْسَوْنَ مِنَ الرَّحْمَةِ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ لَّيم فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا قَتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِن فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 قلَ رَبٍّ صُرنِي علىلَى الْ القَوْمِ الْمُسِدين وَلََّ جَ أَتْررسُلونَ إَِرَهِيمَ بِالْمُششْرَ قَاُ إَِّ مُهْلِكُ قَا إَِّ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 وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا لُوطًا سِيقَ أَبْهِمُهُمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّ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 وَإِلى مَذِي يَنَ أأَخَاهُم شعيبًا فَقَا قَوْمِ عبُدُ اللهَّه وَرجُ الْ اليَوْومَ لا خَِ وَلَا تَعْثَو فِي نَرضِ مُفْسِدين فكَذذَّبُهُم فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجِفَةُ فَأَصْبَحم فِي دارَِهِم جَثِمِين وَعَدَو وَثَمُدَو وَقَدتَبَيَّنَ لكُم مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصددهم عن السبيل وكانوا مستمصرين وقاروا نوافرعون واهمان ولقد جاءهم فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكل نخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا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 وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتٌ عَنكَ بُيُوتٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَتِلْكَ لَمَثَالٌ نُضْرِبُهَا للناس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 11. وقالوا لولا عَلَيْهِ عليه آيات من ربه 12. قل إنما نايات عند الله وإنما, وإنما أنا نذير مبين أولم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 وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَوْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 غُرَفًا غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نَعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وكَأَيٍّ مِّن دار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 أَوَلَمْ يَرَوَنَّا جَعَلْنَا حَرَمَنَا مِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنَ اضْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَكَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهِ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّنِ وإنما متوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين